وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عليهم هم العدو قتَ لَهُم اللَّهُ أَنَّ يُؤفَكُ وَإذاَا قِيلَ لَهُم تَعَلَ يَسْتَغْفِ لَكُمْ رَسُول اللهَّهِ لَْروسَهُم وَرَأيتَهُم يَصُدّونَ وَهُمْ مستُستَكفِرون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 أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَبَاءَ قَوْمُهُمْ بِالْعَذَابِ وَبَالَ أَمْرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا